على ادوار دي أدوار ان اناث الله وقوته كتاب الصيام والكتاب الخامس من العثتي شرح العمل على مذهب امامي مبجل احمد بن رحمه الله تعالى كتاب الصيام كتاب الصيام يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ويقبلون موردي الصبيه اذا اطاقوا والامرين والامرين الصبيه اذا اطاقوا نعم ويجب بأحد ثلاثة أشياء <تصفيق> كما لشعبان ورقية الهجاك ورقية ديال الربان ووجود غنيل أو قطر ليلة الثلاثين لطور يونه <تصفيق> وإذا وقع ليلة واحدة وصامت فإن كان عدلا صامت ناس بقوله ولا يفتر إلا بشهادة عزين ولا يفتر إلا بآه واحدة وإن صامت بشهادة اثنان ثلاثين يوما أطور وإن كان يؤلم القول ويحدة لا يفتره إلا أن يروه أن يفتر عدة إلا رؤ او او من غير العده الا اي رؤ او او من غير إلا على الاكل وتحظر والصوم لا لا إلا ان يراه هي ادرك منها الذي فينا أو او او او لا. او من كان مغني القول وحيد لم يذكروا إلا اي رؤ او او من غير العده ويستبعد الاشهر على الاكل وتحظر والصوم فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزئ وإن وافق قبله لن يمزي كتاب الصيام الصيام في اللغة الإنسان الصيام في اللغة الإنسان عن الحركة عن الإنتقال, عن الانتقال عن الكلام عن الطعام فهو في اللغة مطلق الإنسان يقال أن سكت الشمس إذا كانت في السماء السماع ولم تتحقن ويقال أن سكت الريح إذا سكت وتوقفت عن جبوب ويقال أن سكت الخيل عن الجرالين والسجل وقد يكون الإنسان عن الكلام كما ورد في شراح من كان قبلنا فيما حده الله رب العالمين سبحانه وتعالى من الحفظ الأول قال إني نذرت للرحمن صرمان فلم تكني بأيوم فإما ترين من البشر إحنا تقول إني نذرت للرحمن صومة فلن أكلم اليوم إذن فيه وأيضا قال الله عز وجل عن يحيى عليه السلام عن المتكرية قال أياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا عرض ثلاثة ليالي سويا فكانت مساك عن الكلام صياما تقربة إلى الله عز وجل من شرح من خان قبلها فلما جاء شرنا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنهى عن ذلك وحظمه ومعلوم قصة أبي إسرائيل ذلك الرجل الذي ندر أن يرسوم لله عز وجل يوما وأن لا يتكلم وأن لا يستغل وأن لا بل يكون واقفا مبحى في الشمس ساكفا اجتمع الناس عليه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال ما هذا أو من هذا قالوا أبو إسرائيل قال من أبو إسرائيل قال الرجل نظر أن يصوم لله عز وجل يوما وأن يضحى فلا يطرل وأن فلا يخذ ويسكد فلا يتكلم قال مروه فليتم فمره فليجب وليتظل وليتكلم وليتم صومه فإن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني فإن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني فأقرر النبي صلى الله عليه وسلم على موافق شرعان ثم أمره بمخالفة ما كان يعني على خلال هذه النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي داودة بإسناف صحيح والألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال لا رضاعة بعد فقام ولا يكمى بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل ولا صمات يوم إلى الليل فالسلام لغة هو مطلق الإنسان وفي الشرع هو نساك المقصود في زمن مخصوص بشروط مخصوصة معنية او معنية المخصوصة يقول مسألة كتاب الصيام يدب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم فشروطه أربعة الإسلام فلا يدب على كافر أصلي ولا مستدد لأنه عبادة فلا تدب على الكافر كالصلاة قد ذكرنا خلاف الرماء في باب الصلاة والذكاة وأن الإسلام شرط صحة فقط في حين أن الإبادات فروعها وأصولها وأن الأفعال والطغوط من أحكام الشريعة مخاطب بها الكافر يعني أو المنطقة إلا أنها لا تصح منهم حتى يأتي بالإسلام الإسلام والثاني العقل فلا يجب على مجنون ولا يصح من منهم لا يجب عليه ولا يصح منهم فصار العقل شرط صحة وشرط إجابة الثالث البرور فلا يجب على صبي. إلا أنه يصح منهم فلا يجب على صبيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم رُزع القلم عن فلاكة عن المجنون حتى يفيد وعن النائم حتى يستجفل وعن الصبي حتى يحتلل وحتى يبلغ الحدود قال أخابنا يحلحنا بله يجب على من أطاقه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أطاق الغلام السيام صلاة تأيام إذا أطاق الغلام السيام ثلاثة ايام واجب عليه صيام شهر رمضان وهذا ليس صحيح هذا ليس صحيح عبد الله في مصنفه وابن في المجروحين كلاهما من طريق عبد الرحمن ابن ابي نبيلة عن ابي لبين مثله ونحوه وهو ليس صحيح يعني في قول احمد رحمه الله تعالى نحن ذلك انه يذب على الغلام وان لم يبلغ الى اطاق الصور لكن المعول على حديث رفع الطلب وعن سجده فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاحتلام حدا للتكليف وجريان الأحكام الشرعي يقول وَلِأَنَّهُ الْعَاقَبُ على تركه فَلَكِهِ وَهَا الواجب. لا هذا كان في نظر أيضا لأن المعاقبة على ترك هذا الأمر كالصيام والصلاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وضربوها عليها جمعنا وعشر سنين هذا ضرب تأديد وليس ضرب عقوبته ومحاكمة يقول الأول المذهب الخبر الأول المذهب أنه لا يدبو إلا على من بلغ الحلم متى أتى ويغضب بين الصبي إذا أخطأ ويضرب عليه لعتاله ولا يدبو عليه للخبر طبعاً يعوض من السبع أو من قبل سبعة بالقديم يعني بشهر بشهري شهرين أدركت رمضان في منتهى الأعيان يعوض يصوم بعض اليوم يصوم بعض الشهر يصوم بعض الأسبوع ونعم هذا بحيث إن هو يعني هي ترابا من هذا وينشون أيش الفضياني مننا على ما كان عوده أبوه وما ذا نفث بحدا ولكن يعلمه التدين أقربه فعلم عليه أو يضرب عليه كما يضرب على الصلاة ثم مع استمرار التودد والتربي والتعويق إن قصر بعض العشيرة ضرير أما ننتى تفرسي حق ولد لحد ما عنده عشرين سنة وذوله ما بسونش هتروش من ذي الولد ما بصدقش أنا مش حفلي كذا بنت أهملت بحكي هو كان من حقه انه هو يعلم من السابعة ويعود على الخضار والفرارض من السابعة ثم اذا جاء وقت العشرة فيبقى يعني ينجع فيه الضرب اما اذا بلغ مبلغ الرجال وقد اهملته صغيرا حتى الشبع على الحرام وعلى الباطل وعلى هزر الفرارض انت الذي تحتاج لتأديم وليس الوزن نعم قال ويوم ربين القبيل اذا اطاق مسألة ويجب باحد ثلاثة اشياء كمان شعبان ثلاثين يوما هذا لنشمع ورؤية هلال رمضان ورؤية هلال رمضان بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوعه لروعته وأبطروا لروعته والمحتمل للرؤية البصرية الرؤية البصرية دون الحساب الثلاثي أو الحب والتكمين فرؤية البصرية تكفي يعني في دخول الشهر برؤيته بقولي صوعه لرؤيته وأبطروا رؤيته واتفقنا عليكم قال ورؤيون روغي أو خصل في مطلعه ليلة الثلاثين ليلة الثلاثين من شعبان يحول دونه بما رأى ابن عمر عنا المبيه صلى الله عليه وسلم قال صوموا لغريته واصفروا لغريته فإن غم عليكم فاخدروا له فإن غم عليكم فاخدروا له هذه اللفظة اخدروا له ثلاثة الرماع على ثلاث مدهج أو على ثلاثة مدهج المدهج الأول الذي يداته في الكتاب اخدروا له أيضا يقل الشهر الشهر إما سيقع وشيره ثلاثين ثلاثين ضياء فالشعبان كان يكون تسع رسين يوم طيب هذه إذا تفكير تفكير ألو لنأل ربتي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فإن غكم عليكم فاخدروا له. يعني ضيق واستدلوا بقول الله عز وجل ومن خدر عليهم منكم ها يعني ضيق عليهم وكذا اخدروا له ايشيبوا له حساب النجوم اخدروا له ايشيبوا له حساب النجوم وهذا من التقدير ثلث وهذا قول ضعيف مرتوط من عند عامة الفقهاء من الثلث والخلص الآن وقيل اخذر له أي أزم عدة ثلاثين يوما وهذا منهب الزمور وهو أولى الأخوار بالصواف لأنه جاء مفترم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخلو ما يفتر طويل الحديث, الحديث الحديث يقول وقوله اخذر يعني ضيق له إن هذا مرتوط ورده حيث من هيئه ثانيه قال في ايه ومن قدر عليه رزقه فالمتقين ماته الله يضيق عليه رزقه وتضيق العده بي اي يحسب شعبان 29 يوم وكان لعمر اذا حال دون مطلعه غيم او قطر اصبح صائم يبقى عندنا فرق في دخول الشهر ان كان الجو مطريا لو صافي ايام في استحاب والحاجه والجو تمام ولا رطوبة ولا بطر ماء شديد ولا غبرة ولا قتل ولا غيم ولا سحاب او نحو هذا الجو صحي او نصحي ترى الهلال فان رأى الهلال خلص اصبح غدل من ربضان او اصبح الغدل من ربضان انتهت المثال لن يرى الهلال اتم العبدة ثلاثين يومين لكن الحنبيل خلاف الجمهور في هذه المثالة التفريق بين الغيم والصحي ان كان إن كان صحوا فكما قلنا وان كان غيما قال يضيق العيدة ويضيق العيدة ويجعل شعبان 30 يوما 29 يوما احتياطا ويتقردا من رمضان هم الناس ذهبوا يتراؤوا الهلال لأ الدنيا كلها ديوم كلها سحاب الجمهور هناك يقولوا يعملوا ايه يتم رمضان شعبان 30 يوما الحنبيل قالوا لا أما في الغيب فلنا فيه تقصير أخر حنضيق العيدة إذا كان غيم غيب القطر يبقى هنصبح صينيه احتياطا وهذا يكتب أن له عن تبيل الوجوب أما الشهور المذهب على أنه على سبيل الوجود لكن المروح عن السلف الذي اختاره شيك الإبتان أنه مباح من شاء صام احتياطا وجعله من رمضان فإنبان كان كذلك ومن شاء أفطأ أما أن يجب عليه ذلك فليس هناك دليل على الوجود غير فيه فعل أن عمر رجل الله عنهم وأرضاه وبعض السلف من المتحدثين قال وكان أن عمر إذا حال دون مطلعه غنم أو قدر أصبح صائما رضى أبو داود وهو رضى الحديث وعمله به تفسير لحظة قلنا مش؟ لكن هناك رواسة أخرى وعنه لا يصوم لقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوما وهذا حديث صحيح ولأنه في أول الشهر شكل فأشبه حال صحوي وعنه الناس تبعوا للإيمان فإن صام صاموا وإن أكثر أكثروا يبقى إذا كان الجو صحوي حيروا الهلال صفحين صايمين مش حيروا الهلال حيثمه رمضان شعبان ثلاثين يوم إذا كان الجو غير أو قطر فيه ثلاث وليوات في المذهب أن يصوم احتياطا يصفح صائما أن يصفح يعني شأنه شأن الصحب صورة ثالثة أنه هو نسمع الإمام أصبع الإمام إمام المسلمين صائم صائمون يصومكم يوم تصومون أصبع مصيرا يصفروا مع الإمام حتى لا يخالف الجماعة على تأويل وهذا الإختار هو شيء الإسلام رحمه الله تعالى لكن المسألة الايه؟ كفير بين العلم والصح ولكن منها بالجمهور أرجح في هذه المسألة أنه الصوم يوم تصومون والفطر يوم تصومون مسألة وإن رأى الهلال وحده صام لقوله صلى الله عليه وسلم صومون يتيج فإن كان عجلا صام الناس بقوله وحد بقلشات الهلال وبعدين أكبر الناس وهو عند الحاكم المسلم عدل محبول شهادة حيثم الناس برؤيته وإن كان واحدا وصمه أيضا يقول وإن رأى الهلال واحدة رصام للحديث صموا رؤيته فإن كان عدلا صام الناس بخوله لمراض ومرقض ترى الناس الهلالة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام رسول الله وأمر الناس بالصياد ويقول رب دوله مما صريحوه المشاهدة فلا فدغل به في الخريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة ولعبدك الحربي بأنه من أهل رؤية أسبه الفرحة بأنه من أهل رؤيا أسبه الفرحة ولا يصل إلا بشهادة عدلين إذا هنا عندنا رؤية الثلاثين مثلا ظهور الشهدي بما يثبت يثبت بخبر الواحد ورؤية الواحد ولا يثبت بخبر الثلاثين ورؤية الثلاثين خروج الشهر الاصل ان كل شهر يكون فروضه يبقى بشهيدين الاصل اللي هو كل شهر عليه فروضه يكون بشهيدين اذا هيبقى رؤية الشوال بكام باثنين وافتلث في اول الشهر في رمضان فقال اقتنع الجمهور الى انه يظهر ان الواحد لحديث رمضان وذلك بعض على ذلك ان اول شهر زي اخر اول شهر زي اخر والرمضان الذي عليه دليل او الذي هو احرج السبيل قول من قال المذهب الجمهور أنه يذبج دخول الشهر برؤية واحد ولا يذبج خروج الشهر إلا برؤية عدلي مثل قولوا لأنه مما طريقه المشاهدة حالا تتبوتوش بدل رؤية فدخل في بالفريضة تقبل من واحد كوقت الصلاة اللي يقولون من الصلاة داخل مؤذن واحد ولا احنا نجيب مؤذنين عشان نقولوا من الوقت داخل والعبد كالحرم يعني سواء كان هذا اللي جراء الهلال عبد أو كان حراً لأنه من أهل رؤيا أشبه الحرب ولأنه مكلف مصرية شأن جأن الحرب مسألة ولا يبصر يعني اعتبر خروج الشهر ودخول العين لا يبصر إلا لشهادة عدلي لما روع عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب من أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته فإن غلما عليكم فأثمروا ثلاثين فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأبصروا رواه مسائي ولأنها شهادة يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيها الواحد كسائل الشبوت لأن الأصل ببج الشهادات وأشيله إذا ما يعده منها ما تألك؟ ولا يخصر إذا رآه وحده ولو شاب الشهر الأول الشهر الوحد فإن كان عدلا قلنا صاما وصام الإمام برؤيته وصام الناس معه طب ما أكل إذا كان فارتقارا أرضى وجود الشهادة على منهب الإمام مثلا أو منهب القاضي اللي واحد ألو في الرؤية ماذا يفعل يعني واحد رأى الهلالة وحده ثم رد الإمام شهادته هل يعتمد هذه الرؤية ويصوم بمفرده وإنخالف الناس أم أنه مع الإمام أم أنه ينتظر عمل الناس ماذا يفعل ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال لأهرمان هذه المسألة مشهورة مطروحة في من رأى الهلالة وحده ورد خبره لدى القاضي الشرعي أولادكنا يعمل إيه؟ بعض أهل العين قالوا يصوم سرا ويبصر سرا ده في دخول الشهر وخروج الشهر طرع من نفسه ما خدش بكلامه وستقوله واحده قادر بس هو شاف إنه وما يقدرش يكتب ما رأاه بعينه ده هالي نقيم وغالب هالي نقيم فتكتبه أو بالنفره إلى ده قالوا يصوم بمفرده ويبصر بمفرده سرا في حالة ولا يصلي إلا مع الناس ولا يصلي العين الا مع الناس هذا مذهب ممشفين وروايات هذا لأحمد والطارق المندب رحمه الله تعالى يصوم سرا ويُفطر سرا ولا يُصلي الا مع الناس المذهب الثاني انه يصوم سرا في خاطته نفسه ويُفطر مع الناس لئلا يُتهم ويُفطر مع الناس لئلا يُتهم وهذا مذهب مالك وروايات هذا لأحمد أيضا واضح المذهب الثاني بعد كذا قالوا يغطر مع الناس ويصوم مع الناس يصوم مع الناس ويصوم مع الناس ولا يعتمد رؤيا لقوله في بعض الاحاليث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تصطرون والأضحى يوم تضحون يعني الرجل مع دماعة المسلمين تمام لذا كان المسالة مسجدين خلال في المطالع يعني الإمام بيعتمد المذهب اللي هو بأن لو كل أهل بلد مطلعهم أو بيعتمد العكس وطبع صاحبنا اللي هو رأى الرؤية الوحدة مخالف تمام الأمر فهنا قلت دلوقتي إنه هو رائع الهلالة وحده عندناك المذهب يصوم صراً لوصر صراً مذهب الشكلة وراء ما ساب أحمد وقصنا يصوم صراً ولا يوطر إلا مع الناس لمنهب مالك ولا واجب مذهب أحمد قول الثاني يصوم مع الناس ويوطر مع الناس للحديث يوم تصومون يوم تصرون القول الرابع قول الشوكالي في السين الزرار يصوم جهراً ويوطر جهراً ولا يبالي مخالفة الناس طبعا هذا المذهب فيه من من المشاكل والمفاسل ما فيه طبعا الشفقة عصى المسلمين وسوء الضبن بالناس واعتقادهم ممن يقبضون على عامة المسلمين وعلى أئمة أهل الكم ونحوها ده فطبعا السلامة لا يعدي بها شيء والمسألة عبادة بين كورين الله سبحانه وتعالى فما دائم المجهرة وإثارة القلاقين فأشبه الأكوال بالصورة في هذه الصورة قول الشافعي. ومذهب أحمد في رواية ومع تمدارك من المنبر رحمه الله تعالى في بداية الشهر يا تنعان مالك وأحمد في رواية أخرى كمان تمام؟ يعني مذهب الجمهور قالنا رسوله سرا ده في أول الشهر ولا حرج عليه لأنه لا يخالف الناس مش لازم يقول لنا أنت نصايب وهو بشكل منس كل إبتة إن كان لابد من مخالفة فلابد من الإيه؟ من الإسرائيل حتى لا يثير القلاقلة والمشاكلة في الناس طيب في الإخصار حينثرت مذهب الشافية وراء مذهب أحمد بأنه يوصر سراً لأنه قد خرج الشهر عنده بيقين أو بغالب ظن ويحرم خيام الإيه كيف يصبح يامنه؟ هو قد رأى هلالة شوال خصيفاً هذا وشأن هذا شأن من بلغه قدره هلال من بلد أو مجموعة من الثقات ولم يعتمد هذا الأمر في بلده أو أن كان أهل أو كان أهل البلد يعتمدون اختلاف المطالع وهو يتدين بأن المطلع واحد عند كل بلاد المسلمين الذين في جزء من الليل جاء الخبر من اخر بلاد المسلمين وهو باع في نفس الليله التي يستطيعوا فيها تبييت المياه والانتاج عن المنتجات قبل طلوع الفجر بدا الخبر وجاء بوصه الى كان مع هذه المخالفة لو هو ياخد ان هذه مستلزم المقاله ان المساله مش واضحه المقاله دي بتقول ايه بان المطلع عن واهل البلد بيقولوا الاهل كل اهل بلد مطلعهم المخالفة المخالفه هيصرف ذلك على ما ذكرنا في مصر وبتوصلهم هذا ان كان لابد للمخالفه أما إن جاءوا عن المخالفة وأخذ بمذهب يعني احتاط به أو قلد من يفتر أنه يسل مع الناس ويصدر مع الناس فالحرض عليه ولا نفسقه ولا نتهمه بالنقص في الدين ونسألك للسائل معتبر لكن لطالب العلم أن يعمل بالدليل وما تفرأ به ذمته عند الله سبحانه وتعالى بغلن ولا يفتر إذا رأاه وحده لما روي أن رجلين قادما المدينة وقد رأى الهلال وقد أفضح الناس صياما فأتى يا عمر فذكر له فقال لأحديما أصائم أنت قال بل مفتر قال تب ما حملك على هذا قال لم أكن لأصوم وقد رأيته لأني وقال الآخر أنا صائم قال ما حملك على هذا قال لم أكن لأصطر وانات صيام فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك لفن لأ سمت نين روجه لولا مكان هذا لأوجات رأسك ولأنه محكوم به من رمضان فأشبه الذي قبله الشاهد الأهبر قول إيه؟ بقول إنه عمر أذكر على غير التفرجه تمام؟ ولعل مذهب عمر رضي الله عنه أفضاء هو يؤيد المثال في المثال في الفطر والفطر لا يكون إلا بشهادة اثنين فده واحد والثاني خلف. يبقى أنت اللغة لا توصل إلا بشهادة اثنين بناء على المعتبد لكن في المثال المثال دي قبلها أنه غيلا لم يجهر وأثرة لحرض في المثالة واضح العام؟ ما أتلو انصافه بشهادة اثنين ثلاثين يوما اقصى. اثنين قالوا لهم الشهر ده هنا. خلاص ما خطر أين الهلال؟ هيصوموا من على وجهه عينه ثلاثين يوم. كين الثلاثين يوم راحوا الهلال ما أشيل الهلال مهرجان. ما كن شو أحد الثلاثين؟ لما تقول شو أحد السنة بيقول أنا مسوم رمضان وأقصى أقصى ثلاثين يوما نجمه تسعة وعشرين. أشهر وكذا وكذا وكذا يعني عقد ال ال الهلال عند بعد أشهر كل يا سيد الله سلم باصداً الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30 هكذا وهكذا وهكذا 29 يقول وإن صاروا بشهادة 32 يوما أفضل لحديث عبد الرحمن ابن زير بن خطاب وإن كان بغين لن يصرقوا إلا هم صاموا لإيه؟ للغين يعني صاموا محطاطين يعني هو الشهر كان كان 29 ذهبوا يطرقوا الهلال صفح واحد ولا صفح 30 ملاقش الهلال قاضي قالوا خلاص غير يبقى ما هنعمل ايه نصدخ ممسكين على المذهب نمسخ ممسكينا احتياطا وعدوا 30 يوم هل يفطروا بال30 يوما قال لك لا وإن كانوا صيامهم 30 يوما بغيب لم يفطروا إذا لم يروا الهلال لأنهم إذا صاموا في أوله احتياطا للعبادة فيجب الصوم في أهله احتياطا لها أيضا وإن صاموا بشهادة الواحد لم يُصدروا كما لو شهد بهلال شوال وإن صاموا بشهادة الواحد لم يُصدروا كما لو صاموا كما لو شهد بهلال شوال يعني العدد ثلاثين إلا أن يروهم إذا أنا دلوقتي واحد اللهم شه دخل رأيت لهلال بدأ الصوم عد واحد اثنين ثلاثة حتى المقام 30 يوم أقول إيه لم يُصدروا بشهادة ذلك الواحد إلا أن يروا الهلال رأوا الهلال خلص اوضع الهلال من الشهادة إلا أن يروا وإنصاروا مشهادة الواحد لم يبطروا كما لو شاهد الهلال شوال. إلا أن يروه لقوله وأبطروا لرؤيته أو يبطروا العدة فيبطروا لقوله فإن غفن عليكم فأثمروا العدة للثلاث تمام؟ مسألة بسيطة مفاجحة تمام؟ إذا رأوا الهلال بعد 29 يوم من رؤية خبر الواحد حيبطر على 26 لأن الهلال بلالة وفحة جدا وإن لم يروا الهلال حيتكمل 30 يوم مش حيتابه دكتر من كده إنها بيحتق فين بالديئة ده إذا أطلح في أول شهر احتياطا حيتكمل 30 يوم فوق اليوم ده إن يا يروا الهلال مسألة وإن اشتبهت الأشهر على الأثير تحرى وصار الأثير محبوس في الزنزان لا بيشوف السماء ولا بيشوف الغيال وفاصلت نفس كفار مع الجوش خبار للهلال فبيتحرع هو مأتول من يوم كده في شهر كده من العربي يبقى احنا وصلنا كده النهارده 29 شعبان يعني احطط اصبح مفترا او نحو هذه المسألة او اتيك شعبان 30 يوم على الارض واصبحو ها يعني مفترا او صيام بالليل يقول وان اشتبه بتاشر على الاثير تحرى وصاد يعني اتلخبط ثاني خالص بقى ما بقاش عارف اللي جايه ايه ولا شهرين فبيصام لنفسه وثوم شهرا كاملا فان وافق الشهر او بعده اجزاه يعني هو قال ايه ها نمشي كده وقال الشهر اللي جيد رمضان تمام؟ فصام ثلاثين يوماً احتياطا وتحدياً ثم بان أنه للقاعدة أجزئه لنفقاته أحوالنا حيثون فضاء إن كان رمضان أجزئه لأنه وافق الشهر بنية منهم أما إن ظام شهراً قبله يعني هو اكتهاد أداء أنه هو صغر للمخلاً وظن هو إيه؟ وظن رمضان. يقول وإن واثق ما قبله لم يجديه لأنه أتى بالإبادة قبل وقتها بالتحذي فلم يجديه الثالث والحد إذا أقفأ فيه الواحي لو واحد يعني احتاط للصلاة وقال أنا هصلي الظهر في الوقت مش شايف لا معه ساعة ولا ما حد يسأله ولا في أدن جنبه يسمعه أن نصلي الظهر بعد ساعتين اثنين ثنا أذان كده قالوا من ريت أ واحد عدى مع ساعة لا فضلا إنه وصل الظهر قبل الوقت الساعة تنهايم اللي هي تذبيه لا هي بعد ما تفله ووصل الظهر في وقته كذلك الصيام إن احتاطة فصام قبل الشهرين. باءو أحكام المفسرين نقرأ متنها إن شاء الله. لا باءو أحكام المفسرين في رمضان. نعم. باءو سنتو في رمضان في أربعة أقسام. حدوها المريض الذي يتضرر به لأربعة أقسام تحديدًا. المريض الذي يتضرر له لا. والمساكل الذي ينفص الفترة هما أفضل وعلى جمع القضاء وإنصان أجزائهما الثاني الحائض والمسائل اكتران وتقضيان وإنصابة لنمسئ لنمسئهما الثالث الحامل والمؤسئ إذا خابت على أنفسهما أفضلها وفضلها لا. وانفقت على ولديهما الفطره وقضاه واطعم من عن كل يوم الكينه نعم راجل انا عايز يعني عن الايام دي كده دي القاضي لا يذم انه يصعم عنه عن كل يوم الكينه وعلى سائر على... القضاء لا غير وعلى سائر من اكثر القضاء لا إلا من أثر بجباعاً في الخارج من أنه يقصي ويعطيك رقباً فإن لم يجد فطياءه كنرينه متدابعاً فإن لم يستطع في أطعامه بكينة بكينة فإن لم يجد سقطت عنه فإن ولم يكثف حتى جامع ثانية فكثاره واحداً وإن كثرت المجارع فكثاره ثانية فكل من يجاك وكل من لجاه الإنسان وفيه رمضان مجارعاً عليه كثاره ومن أخر طباء العزن حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير الصلاة حتى أذكروا رمضان حتى آخر علي على حتى أذكروا رمضان آخر فليس عليه غير الصلاة وإن فرض أطع أنما الصلاة لكل يوم من السنة وإن ترك حتى بعد العذاب فلا شيء كان غير العذاب أطع من عمه وكل يوم من السنة يكون الصوم من دورا فإن هو صام وكذلك يكون لذاب إلا يكون الصوم من دورا صام وكذلك كل نبي طاع. وكل نبي طاع. وكذلك كل نبي طاعتنا. باب أحكام المصلين في رمضان. بيقول لنا مسألة ويباخ الفطر في رمضان بأربعة أقسام. يعني من المثل. أحدها أحد هذه القسم المريض الذي يتضرر به. لماذا قيد بهذا القيد يتضرر به؟ لأن هناك رب آله العلم في المرض الذي يبيخ الفطر في رمضان. هل مطلق المرض؟ وإن كان وجع أصبع مثلاً أو وجع في العين أو صداع خفيف بالرأس أو ألم بالقدم هذا مرض في عرف الأطفال ولكن هل يبيح له الفطر؟ بعض أهل العلم كالبخاري مثلاً قال أنه يشرع له الفطر بمطلق المرض أي مرض كان لكن نظر جمهور أهل العلم إلى العلم التي من أجلها رخص الشارع الحكيم في الفطر في رمضان للمريض قالوا لأنه يفطر ليتقوى بفطره على مرضه فإن كانت المثالة تيان أفطر أو لم يوصل المثالة واحدة يعني واحد مثلا عنده مرض جيد الجرب ده مرض في إجماع الأضل بأ تمام ماذا يستفيده بالفتر الجرب هذا ما ماذا يستفيده بالفتر واحد عنده جراحة مثلا رفع جربة حرارة شوية وكده كده مش يأكل دواء اللي حال ألم ضد برس أجل فتر ده بالعكس الآن أشعر جاكل عليه ماذا يستفيده بالفتر لا شيء فهنا ذلك قيد عملا بمذهب الجمهور ان المرض الذي يبيح الفطره للمسلم المكلف بالصوم رجلا كان عمره هو المرض الذي يتضرر بالصيام به او يؤخر شفاءه يعني لو الدكتور بيقول له انت تاكل كويس علشان فتره الايه العلاج تبقى قصيره وفتره المرض تبقى سريعه بينفض بسرعه فلو صام اخر الشفاء زاد له, له, له المرض زاد عليه المرض زاد له الفطر احدت له المرض زاد له يقول ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسان أحدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر فكل سفر تغسر فيه الصلاة يباح فيه الفطر للمسافر يقول فالفطر لهما للمسافر والمريض المتضرر للمسافر أفضل وعلى جهن القضاء ولما اتفقوا على مشروعي الفطر للمسافر والمرض إجمعا لكن اختلفوا في حد المرض كما قلنا واختلفوا في مسافة القصر ومدة القصر وفي مسافة الفطر ومدة الفطر كما اختلفوا في مسافة القصر ومدة القصر أما السفر فإن له الفطر الإجماع في الجمعة والمرض علة الفطر أو رخصة الفطر الإجماع في الجمعة لكن اختلبو بالتفصيل كما ذكرت لكم ثم اختلفوا بعد ذلك في أية ما أفضل للمصاب والمريض هاي الفطر مطلقًا أفضل وإن عذاب الصوم ولا الصوم أفضل إن أطاق الصوم ولا المثل دي بعضها يعني السطر مباح السطر كالصوم على ثلاثة ملاهي لأن الأن رحمه الله تعالى فمشهورين هذا لأحمد أن السطر للمسافر مستحب مطلقا وجد المشقة وجد القوة أطاق الصيام المنتف الصيام السطر مستحب في حقه مطلقا كذا أيه, إيه المجد وذاه لمالك والشافعي إلى أن المسألة ترجع إلى حال إيه؟ إلى حال الصائم المكلل. فإن وجد شدة صياح كان ذلك خير، وإن وجد ضعف فأبصر كان ذلك خير. لحديث أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسذين. فمن الصائم ومن المفسر فلا يجد الصائم على المفسر ولا المفسر على الصائم لا يجد يعني؟ لا ينكر ولا يعيب عليه. وكنا نقول من وجد شدة فصانا كان ذلك خير ومن وجد رضقة أو ضعفا فأفضر كان ذلك خير إلحنا بلا واختاره شيخ الإقلام ألو الخطر أفضل مفلقا وإن أطاق الصوم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قال ليس من البر الصوم في السفر ليس من البر الصوم في السفر ولحديث أبي حمدة الأكلمين أنه قال يا رسول الله إني رجل أسلل الصومة إني رجل أسرد الصوم أتصوم في السفر؟ قال سامشي تأثر إن شئت. وفي رواية قال هي وصت من الله من أخذ بها فحسن ومن لا فلا شيء حدث. شو يعني فطرة السفر؟ قال هي وصت من الله من أخذ بها فحسن ومن لا فلا شيء حدث أو فلذ ما فحسن الفطرة وأباحها، آه وأباح السياح. أبو حنيف رحمه الله تعالى من فضله يقول. الصوم افضل لمن اطيقه وتدلل بقول الله عز وجل أن تصوم خير لكم إلا أن هذا الموضع من الآية منسوخ بقول الله عز وجل قال الصوم صوم افضل لمن اطيقه ابو حنيفه قال الصوم افضل لمن اذن وجلف بيقول ابو حنيفه قال الصوم افضل لمن اطيقه وتدلل بالال وان تصوم خير لكم لكن هذه الآية يعني ليست تذل ملهاه الاستدلال ولا في المدحث فيها طويس رسالة النسخي من عدم النسخي إذن هنا عندنا طباح والسطر في رمضان لأربعة أخسام كلهم من أهل العرار فقط كلهم من أهل العرار لأن من أفطر يوما في رمضان من غير عذر شرعي فهو باتفاق العلماء شر من الزاني وشارع الخمر وقادل النفس وآكل أموال الناس بالباطل. وإمام الزالي في كتاب الكبائل نحرص على تكرار هذه العبارة كلما عنات لها أو يعني دعت إليها الحاجة أنه قال وعند المؤمنين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان غير عظم شرعي أنه شرع من الجانب شارع الخمر وقاتل النفس بل يكون في إطلامه ويظنون به الزندقة والإخلال يعني إخلال فيه نعم فيؤلن ويباح في الفطر في رمضان الأسامن أربع وعد منها المريضة والمسافر للآن يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإذة من أجيام أخر أي فعليه إذة من أيام الأخر وطبعا قاله إذا فيها من, من تقدير محذوب ألا هو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفضل بالمرض أو السفر فعدة أي عليه القضاء عدة من أيام الأخرى وإذا لو حملنا على الآية غير تقدير إبقى حيحفظ علينا مهدى ابن حزم نقول لا من صام مسافرا ومع القدرة مع البقى فيه مباطن وإن صامه من الفجر إلى الغروب عليه القضاء والآية تقول كده الان ما قالش ايه اكتر ولا ما اكترش تقول اللي بيسافر عليه حده الايام الاكثر طبعا الكلام مش كده لأن لان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون مع رسول الله وكان الصوم ولو كان الصوم حراما عليهم لانكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد بيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمن الصائم ومن المفطر فلا يغض الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وفي بعض طرق الحديث ان ذلك كان في رمضان وطبعا بيقول انت لو كنت بسيام لا بسيام نافله بقولوا لقولي على استخدام السطر مطلقا لنآي فمن كان منكم مريضا أو على سفر تعذته من أليام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم رسول ولقولي عليه الصلاة والسلام ليس من الذنب الصوم في السفر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفت فأخر فبلغوا أن ناسا صاموا فقال أولئك المصار أولئك المصار أولئك المصار, أولئك المصار, أولئك المصار راهم وإن صام المتاجس والمريض رجل من كان أن نرحل وإن صارنا أجزاء هما لذلك والثاني الحالب والمفتاح الأول في مناقشة نذهب إليه المنزلة من ثلاثة استعباد الفتس مطلقا للأديلة المذكور أولا فمن كان لكم مريضا أو على سفر فاضطر فإذ يطبع هذا الشريف في الفتس تمام إلا من قوله تعالى يبيد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم الوسرة إلا أنه تشفن رائحة الروسة لمن وجد المشقة من هذه الآية بقوله تعالى يريد الله بكم الوسرة فلا تشقوا على أفلتكم أما من كان مطيقا جالدا فلا مشقة عليها وضح الأمر يبقى يريد الله بكم الوسرة يقول الصوم علي أتي فأنا حققت مراد الله الشرح وما تعنت وما قالت وضح الأمر طيب هنا ده ليس من البرز الصوم في السفر الحديث ذاك الله سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سببه فوجد رجلا من أطفاله قائم والناس حوله يصنعون له ويخرجون له ويجهزون له الطعام فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس من البذل الصوم في السفر الصبر اطلق على النبادات دي وعن العمل واستعماج للجهاد ومجالس العلم والأمر السلام لأمر المسلمين لا ليس هذا من البذل فإن غالده الصوم وشق عليه حتى أقعده عن الصالحات والأعمال الطيبات نقول له ليس من البذل الصوم في السفر كذلك هؤلاء العصار الذين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصار أولئك العصار هؤلاء هذا الحزة قصة قال إنكم ملاف العدو غدا والسطر خير لكم فأفطر أناس وصار ثم قال إنكم إنكم نصبه العدو بعد ما مشى شوية قال لهم خلاص بكرة الحرب إنكم نصبه العدو غدا فأفطروا, فأفطروا فأفطر الناس فبلغه أن ما تنصاموا قال أولئك ليه؟ لأن في هذه الصورة يجب الفطر يجب الفطر للتقوي على الجهاد وإلا لو لقوا العدو لصيامات لها دمهم العدو لأسفلهم إذن أشبه الأقوال بالصواب أنه الفطر لئت مستحبا مطلقا ولا الصوم مطلقا ولكن ينظر إلى حال المكلة فإن عطاء الصوم كان جدا فالصوم في حقه خير وإن كان ضعيفا يرغب في السفر فالفطر في حقه خير لما يمكننا من نبحث الأفضل أما لو أفضل مع, الـ مع, الـ مع القدرة فهذا جائزهم بالاتفاق مباحهم بالاتفاق إنما النداء في الأفضل شو نتغنى في المثل القسم الثاني الحارب والنفسان تفطران وتقضيان تفطران وتقضيان إجماعا لا تلام في هذه المسألة تفطران وجوبا وتقضيان وجوبا إجماع وإن صمتا لم يردلهما ما علمه بضع بعض العوام من النساء في بعض القرى والأرياف تقول لك إيه وهي حائض كاتفظ أو هي إنها سأدت كاتفظر قدام ولدها أو حضر تبتعمل إيه تصوم شهر من أول الفعل الحاد قبل ما للبدخاء هو البشرفقط ما ليه وده ودفيا الحائط عندنا دفيا ما أنزل الله دلنا من سطار لا سطار زي المصريين ولا سطار زي الصينيين وقد تكبث إثما عظيما وخيلا من الكبائر بإبادة من شرطها الزهارة من الحي وقد فعلتها مع وجود منهم إن صامتا لم يمزيهما إجماعا وقالت عائشة عندما سئلت عن الفطر في رمضان الإفطاء قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني في الحي والنفاة مثله لا فقط بينه وبينه بالقول عن نفاة الثالث من أكثر المفطلين الحامل والمرضى إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا كالمريض وإن خافتا على وردهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم بسكين دليل أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فيه طعام محي تمام أرعلماء في مذهب أو في حكم على المسأل الحامل والمرضع أثناء ما يبدأ في أفرق طبعا إن أفضل قول مصابة يعني دم الحم بجمعنا ما فينا إن أصابت في الصوت صارت لا شيء عليها ولا حالة لكن ننظر إلى أبطار بسبب الحمل هل تعانى معاناة المريض وربنا أهل المريض أن كان منكم مريضا أو على سهل فعذته من أجل الغضب على هذا الطابع لأن هذا ألم جوه أشهر المرض ولا تعانى معاناة إيه الشيء الكبير الهري الذي لا يطيق أطيام لتنتفق إلى البدل ألا هو دفعان فدية عن كل يوم مسكين بعض أهل علم قال بالأول فقال شأنها شأن المريض ليس عليها إلا الطراء إن أفترق وقال بعضهم هي تشيه الكبير والمرأة العدود تصطب وتطعم عن كل يوم تشيين فإن كانت حاملا أو مرضي وقال بعضهم إن أفترق قالت الصوم وأفعمت عن كل يوم مع المضائي المسكين وهذا أبعث الأخوات وإن كان هناك قول الأكثرين وهو اعتمد بذلك صحيح والكتابة إنها تبطلت إنها تبطلت يعني تقضي يوما وتبطي مع كل يوم الإنفارة نتيجة تمام؟ وطبع تقول أفضل رائع الجمة المكلمة المسلمة من الكفرة ولكن تبطل ما دليل يعني يتلب اعتراف في وجوب الكفرة عليها أو في وجوب الفيديا عليها بطع أما إن صامت فليس عليها إلا الإيه؟ إلا القضاء إن أطاقته وحن نتغطق المسألة دي ونجمع تل أكوال أهل العلم ونوجه كل مذهب على حالاتها إن كانت المرأة جلدة بعد أن تفتر وتطيق الصوت عندها فرصة من القضاء للصوت قضت ذلك بالاستيام ولا شيء عليها أكثر منها فإن كانت لا تطيق القضاء أبدا لأنها إما حامل في شهر اضطرت من عشان الحمل هتفضل ترزع ثانتين عدى على رمضان والتاني مفترة برضو السبب الإيه بسبب الرضا هي رمضان اللي بعده يكون حامل واللي بعديهم اللي فيه يكون فهي لا تطيق الإيش القضاء أبداً فماذا ما هو القضاء ما فيها يبقى دي أشبه بهذه الصورة بحالة ذر الكبيرة والمرأة أنا أقول أنا أنظر في حالة المرأة إن أطاقت القضاء قضت ولا شيء عليها أجمل من هذا وإن أطاقت الإيش وإن لم تطيق عليها فيديه طعام مسكين عن كل يوم وليس عليها أكثر من هذا ودليلنا في هذا فتوى عبد الله بن عمر وعبد الله ابن عباد ولا يورق لها ما في الصحابة المخالف قال هي بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة العجوز. تفصر وتفتن عن كل يوم مسلم. يقول وإن خافتا على ولديهما أسطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم المسكين بقوله تعالى على الذين يطلقونها فيديا طعام مسكين. الرابع العاد نحن الكلام ده مربوح رجع حمدنا إيه ننظر في حالها, في حالها. عطاقة في الخضاء مع بعد الفطر وعطاقة الخضاء أمرنا بالقضاء إلى غنى لم مطلق أحلناه على الحل إيه العاجز عن الصوم صومي دائماً وقضاءني بآخر عن كل يوم. قال الراعي العاجز عن الصوم يكبرني أو مرض لا يوجد بروض. واحد ما زي مرض الفشل كله ربنا يعطي المصلين أو مرض اللي الكبد الوبائي أو نحون الأشياء وخلاص. لازم يأخذ دواء النهار ولازم يأخذ وجبات متفقعة اثنين اليوم. وهذا مرض لا يوجد بروض. إلا إن شاء الله وشيء مستحيل أنقذ من خلال طبعاً مشياس من رحمة الله ولا حد. بس باستقرار الحالات الطبية للتوركدة والمرجع في هذه المسائل للأطباء المسلمين يقول إن الإنسان ده مش متصور أن يعيش من هذا المرضى شاء الله شيئا فحنا نتكلم على الظاهر يبقى العاجب عن الصوم لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينها بقوله تعالى على الذين يطيقونه في دية مسكين قال ابن عبان كانت رفطة للشيخ والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرى ويطعمان ما كان كل يوم مسكينة والحبلة والمرضة إن خارفت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا معا ما أدرش؟ لو عابد عنده خلاص ليس عليه أي شيء يبقى ما عندهش أي مش هلطلب حاجه أما فيش مانع هدات المالية كلها تبسيها النيابة سواء كانت جفارة أو فدية أو سواء كانت الزمان متلف أو نحو هذه الأشياء كل العبادات المالية فيها النيابة من ولي ومن غير ولي الخليط أو بعيد ينفع ماشي حضرتك الاطعام ان هو يعطي كل مسكين شبعه وخلاص لأنه لم يكن مقدرا والفائده الشرعيه أن التقدير باب التوقيف وما لا تخفيف فيه فمرجو الى العرف عرف لكن الانسان ما بيشبع فبقى بنقول ان المسكين من غير تقدير في مثل هذه المسائل اما ما قدره الشرع بالعطاء او بالانداد فتدنى ما ورد في الشرع بيقول لنا وعلى سائل من أفطر القضاء لا لغلب وعلى سائل من أفطر بأي فطر كان القضاء لا لغلب إلا من أفطر بدماء في الفرج فإنه يقضي ويعتقه رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فصيام ستين مسكينا فإن لم يجد فقطت عنه لماذا هو الزهري؟ قال <تصفيق> عحمد بن عبد الرحمن عن أبي ورائبا فقال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال هل أنت قال مانك؟ قال رقعت على امرأتي وأنا صار يعني جمعها فقال رسول الله هل تبدو رقبة قال لي. قال هل أنت الصفية أنت ثم شهرين قال لك قال ما تجدوا إطلاعنا ستين مكينة قال لا قال جمجة النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرف فيه تفضل والعرف المكتب حاجة شبان ايه شبان الأوفى كده على المعضة تمام والعرف المكتب فقال أين الثاني قال أنا قال خذ هذا فتفضق فقال رجل على أفقر يا رسول الله على أفقر لني فوالظالم بينا لا تتين يعني المدين حضرتين مدينة أهل بيتنا أفقر ومن أهل فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت أن يابوه وقال أفقر لهم هو أهل ملتفق تمام يبقى هنا لا قضاءة معجرة لا كفارة مغلظة إلا بالوضع وفقا للشكين ودي أحد الوضعين في مذهب أحمد رحمه الله يعني تمام ده هو بمدى الرحمة أنه يقصر بالإستمناء يعني بالتقبيل أو الضجن أو بنحوي هذا الأمر من حلال أو حرام إن أمنى أثناء الصيام طبعاً الصيام مضطق بالاتفاق لأن زعر ينال إمني في هذه المسألة إلا ما شد به من بعض الظهرية فالإمناء مصطر بالإجماع قصد الإمناء وتعمل إنزاله يقظة بصورة من الصور حلال أو حرام هذا مصطر بالإجماع تمام؟ لا جلافة بين أئمة الفكوى والفخهات لكن هل تجد فيه الكفارة أيضا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأحمد في رواية ومالك على وجوب الكفارة المغلظة على من أفضل باستبناء واضح الأمر نعم ويقفل بحنافية والحن... والمالك وال... وال... والمالكية بوجوب القضاء والكفارة المغلظة على كل من أفضل بأي فطر كان تمام فهذا هنا ايه تفاصيل الشفائية بقول لا فطرة إلا بالإيه إلا بالوصف وده ليوا فطرة أحمد تمام اللي الثاني المذهب احمد بيوضع فيها الحنفية والملكية ان هو الفطر بالايه بلسة الناس المذهب الثالث ان هو الفطر بكل مفصر شير المية شير السجارة كل لقمة اي حاجة اي شيء من الاشيء المفصرة عندهم توجب الكثارة والله. اول هذه المذهب مذهب الشافعي رحمه الله و المذهب مذهب احمد الذي بين دينا الان فإذا جامع ولن يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد فكفارة واحدة ولا فلاف بين أهل العلم في أنه عليه كفارة واحدة انتعزد منه الوقت في اليوم الواحد مع عدم تخلل كفارة بينهما إيه كفارة اللي ممكن أن يتخللها دين الوطئ والوطئ؟ عدم اللقم أو إطعام فتين فتين كمان؟ لو أطعامهم في نفس الساعة وبعدين وطأ مرة أخرى يبقى دين يجيش لكي مسألة تانية أما إن لم يتخلل الوطأة، ها، طعام أو فدية أو كفرة كما هم بين يدينا، فلا يعني فا فكفرة واحدة لا فيها. وإن كان في يومين على وجهين، أحدهما تلزمه كفرة واحدة، لأنه جزاء عن جنايات تكرر تلبها قبل اكتفائها، فتتداخل كالحدود. وكما لو جامع في يوم مرتين ولم يكن، ويقول واحد جامع في يوم. وبعدين لم يكفر حتى جاء اليوم الثاني فجامع أيضا أفصل اليوم الثاني بالإيه؟ بالجمع هل علي كفارتين؟ ولا واحدة فقط إحدى الواحدة في المذهب علي واحدة فقط لتداكل الكفارتين وفي واحدة الثانية أو الواحدة الثانية في المذهب تلزمه كفارتهم الثانية اختار القاضي لأنه أفتد صوم يومين فواجبت كفارتان كما لو كان في رمضانين يعني هذي أشبه مسأله إن كفر ثم جامع فكفارتهم ثانية يعني رجل عنده عمي الكفير جامع مراته في شهر رمضان وقال لعجل عنده أن تحر كفار أم بعد ساعة رحمه يامح مراته تانية يقول وإن كفر ثم جامع فتفارة تانية نص عليه لأنه تكرر السبب بعد اتفاع حكم الأول فوجب أن يتبه الثاني حكمه كثائر كفارة وعند الشافعي أنه لا كفارة بهذه الصورة لماذا؟ لأنه لن يكفي سيارة صحيحة عند الشفعي شرط الكفارة أن يفسد أن قياماً صحيحاً واجباً بالوضع إلى غير وفهم؟ ولا على مدى الشفي أو لا في هذه المسألة مسألة وكل من لدمه الإنساك في رمضان فجامعاً عليه كفار كل من لدمه الإنساك يعني عاجوا لنا أين؟ الرجل والمرأة لأن المرأة الباليغة يرجمه الإنساك والرجل البالغ يرجمه الإنساك من آل الحضر أما من لم يكن من آل الإنساك ولا يرجمه الإنساك فجامع في نهال رمضان ها؟ فلا كفرت عليه مثل ما؟ مثل المسافر لا يلزمه الإنسان مريض لا يلزمه الإنسان ناشطة إلى أهله وهي كانت مهتسلة من حيث في أثناء اليوم فجامعها لا كفرت عليه ولا عنه وضع الأمر في المسائل ده من لجمع الإنسان كافر أسلم في أثناء اليوم يمسك ولا لأ جلال بن أهل الإنسان صليم بلغ اليوم يمسك ولا لا كلا من أهل العلم هاء صورة في أثناء اليوم مسافد رجع من السفرة واصبح من أهل الحضر هاء يمسك ولا يقطع كل هذه مسائل بين أهل العلم مطلوبة فيقول في بقي مطونة وخلاصة هذا الأمر أن ما جاء رأوا ستره في أول النهار جاء رأوا ستره داخل. من جاء رأوا ستره في أول النهار جاء رأوا ستره في أجيبه ما هذه مسائل المسافد فيها من أهل العلم ولعل ما ذكرته لكم وأشبه الأحوال بصفة قال من أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء لقول سبحانه فعدة من أيام أخر وإن فرط أطعم مع القضاء بكل يوم مستينة هذا مذهب نهور أهل العلم قال ابو حنيفة فقال ليس عليه إلا القضاء ولعل مذهب أبي حنيفة أشبحت عن ابن عمر أن النبي قال من ماذا مع ذرا سنتي قول وإن فرط أطعمت مع القضاء لكل يوم مسكين نعم لما راض مجع ابن عمر قال من ما مات عليه الصيئان شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين هذا الحديث ضائف قالت الميديو الصهيح عن ابن عمر موقوف وعن عائشة أنها قالت يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه هذا أثر أخرج الباقي وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نظر يومين صوم يوم نفر صوم عليه صوم رمضان. قال أما رمضان فلطعم عنه وأما النذر أو أما الصيان أو النذر فلصوم عنه. هذا أيضا رواه البخاري رواه يقول لنا أئمة من ما تعلين الصيان لا يصوم عنه إلا في النذر على ما رأى أحمد رحمه الله تعالى. شفيه وملجأ قلنا لا يصوم أحد عن أحد. الشركان يكتاب ويعزوه لابن عباد من مدهره أنهم يصوموا عنه كل فرم واجب كالنذر أو كفار أو قضاء طبعا هذا المنظر لا يصوموا عنها يقول وإن طبق القضاء هكذا مات لعزر فلا شيء عليه لأنه حق الله تعالى واجب بالشرع ومات ومن يجب عليه ولن يجب ولم ومن إيه نعم لأنه حق الله تعالى وجد الشرع ومات من يدب عليه قبل إن كان في فصمت فثبت إلى غير مدني كالحب يعني أن واحد كم ريس رمضان تمام وامتد به المرض إلى ذي قاعدة نفسه ومات لم ينصد أن يصدق مع يشحب ولا تتعلم عنه ولا تتفرع أما إن قدر على على القضاء فلم يقضي فهنا في الأمر هل يصومون عنه؟ ولا؟ آه يصومون عنه اللي هي صراحة غير واحد اختيار الجمهور لأنه يطعم عنه ولا يطعم عنه في الإِن في القضاء أما عموم حديث النبي صلى الله عليه الصيام يدخل فيه صيام القضاء والكفارة والصيام النذر أيضاً فاختيار الشوكاني له أجمل أيضاً في هذه المسألة إذا إِن إذا استطاع القضاء فلم يقضي بعض أصدقين عليه يبقى سومان هو ريو على إحدى أقواله المذكورة. قولوا إن كان لغير عذري أوفط عنه لكل يوم مفكينا لحديث النعمان رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة رضي الله عنه. إلا أن يكون الصوم منذورا مثل عنه. وكذلك كل نذر طاعة. لما روا البخاري عن ابن أبي قالت قالت امرأة للنبي إن أمي ماذ وعليها صوم نذر أفأقضيها عنها. قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك صومي عن أمك. تمام. تمامي بهذا الوقت يجوز الصوم عن الميت في باب الندري في مذهب أحمد وحيب الشوكان الموفق أم نفاد أيضا ويجوز عنه القضاء وصيام الكفارة وصيام الندري على مذهب الشوكاني بالخير اما ما يفسد الصوم ويطلبه فنقرأ المذ كم ان شاء الله ثم نشرح في نقاله الشارح دهو ما يفسد الصوم بالاكل او الشرب او السقاء او او من في أي موضع إن كان او او او قطبة او او او او عاملًا عاملًا وإن فعله مجرد او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او وان طار الى حق اليماء او غبار او ثمان مضى او استنشفة وصل الى حق اليماء او غبار الى حق اليماء ودفت شار فانزل الخطرة احساننا او ضرعوا فيه كان يبطل الصوم وان اكل بظنه ليلا فبانا الهارف فعليه القضاء وان اكل اشهد كان في طروع الفجر وان اكل اشهد كان في غروب الشمس فعليه القضاء م. باب ما يوصل الصوت او ذكر المفترات يقول من اكل او شرب او افتعط صعب يعني ايه؟ شم عن طريق الان في الشيء مفتوق اه؟ زي النشوق مثلا او زي البدرة بيتفع من افتعاط يعني هو عن طريق الان يقول من اكل او شرب او افتعط او وطل الى ذو فيه شيء أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، إن كان وصل إلى, شيء وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان أو استقار أو استمنى أو قفل أو لمس إلى أكلها وكل دي من جملة المفترض طيب أكل أو شرب هذا مجمع عليه استعطى فوصل إلى إيه إجرام هذا الذي أخذه عن طريق الأمس في الحلق وانعقلة هذا يكون مفترض في قول عامة أهدفه أو وصل إلى جوفه شيء أمين. ده بيعتبر الجوف من أي مثل كان عن طريق الدبر عن طريق مداوات الجائفة أو مداوات الطعن اللي هي عملية جراحية شاء ينبطل وضع تفتيل في وكلام من كده ودخل من بعض الأجل هذه الأشياء يعد على قولهم واسيالهم تمام إلا أن هذا لا دليل عليه لأن الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا الصيام وبين لنا أركانه وشروطه ودباسه ومستحباته على أركان نبينا صلى الله عليه وسلم تمام فلم يكن من جملة هذه الأشياء دخول شيء من خلال أو من غير مدخل المعتاد تمام كانت الحطنة الشرقية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة كان من ألاج البدائي جدا تمام أو الإنسان المدوات الجايد فواحد مطعون فدخلت الطعن إلى جوكه فمدافات الدو... الدائفة, الدائفة, الدائفة الدائفة في الحروب ونحو هذه الأشياء مشهور معروف عند القبيل ولم يذكر أن شيئا من ذلك مصر فكل ما ذكره من قوله أو وصل إلى دوفيه شيء من أي موضع كان ها أو استقاع حتى دي لوحدها كده من أي موضع كان قلنا فيها نظر فالعبرة بدخول شيء إلى الدوفي من المدخل المعتاد اللي هو البنعوم إما عن طريق الأنف إلى البنعوم بالغاية مثلا شكل بعض كده أو نوبي شرب الماء يقضى لحد مبلعها او ان هو يبلع من عن طريق الفم، لان المبلع واحد او استقاء من استقاء يعني ايه يعني تعمد بتحضار القيب اما باب اسمعه بفمه او بالضغط على بطنه او بشن شيء مهيج بالايه للقيء. كل هذا ايضا مصيرا في قول عامة في اهل العلم. او استمى هذا مصير بغير خلا او قبل او لمس او امذى او حجمه او احتجم عمدا هذه مسائل فسيذكر بالصحة في بعد ان شاء الله تقول هنا لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل بعد قوله وقولوا واشربوا حتى ترين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفيط فاذا اكل او شرب مختارا ذاكرا لصومه ابطلهم لأنه فعلنا الناس الصغمة بغير عذر سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحطاة والنواة لأنه أثل وحكى ما مثل أي خالدة هنا ورحلة يعنى لا تفهم ولا تفيد هذا مصر أيضا في قول عامة في أهل الناس أما الأثل الذي هو الأثل الشرب والأثل الشرب مصر لإجمعه إذا كان ناكرا لصومه يعني متعمدا لثاني مسألة إن الصعف أفسد قومه لقول النبي للقيس في صغرة بالغ في استنشاطك إلا أن تكون صائما إلا أن تكون صائما فلا تبالغ تشخلتك لا تبالغ فإن خالد فبالغ بلع عن طريق إيه استنشاط الماء يفتر صوم أو يفتر صومه وهذا يدل على أنه يفتر الصوم إذا بالغ فيه بحيث يفتر إلى خياشيم مسألة وإن أوصل إلى جو فيه شيئا ها؟ وإن أوصل مش وصل وإن أوصل إلى جو فيه شيئا من أي موضع كان مثل أن احتقره حقنا بأي صورة من العظم، من الوريد، من من الشرج على قوله أو داو دائرة أو داو دائرة لوطان لا تصل إلى دوت الإنسان أو طعن نفسه، يقولك لك سكين دخل لجوه حديث أمبصرا، آه أو طعن نفسه أو طعنه غرره بإذنه أو أوصل إلى دماغه شيئا مثل إن قطّر في أذنه أو داوى مأمومة المأمومة الجوح الذي يصل إلى أهم الدماث جوه شكل جائفة في البطن كده أو داوى مأمومة فوصل إلى دماغه فتد فاومة لأنه إذا فتد بالصعود دل على أنه يفصل بكل واصل من أي موضع كان ولأن الدماغ أحد فر أحد الجوفين ولأن الدماغ أحد الجوفين فأفتد الصوم بما يصل إليه في الأخرى وأن دماثة كلها فيها نظام دي كلها فيها نظر لأن الإبرة بدخول الإيه داخل إلى الإيه إلى الزوف من المدخل المرتفع. وسأقول شوي فيما لما الله تعالى عن مداواة الجائفة والمعمومة وعن استخدام الحبطة الشرادية أو استخدام التحميم اللي مش له المشكلة تمام أو الدهان يعني على الجلد أو وضع الكحّة مع إكسدة مرقتي أو التقطير بالأوزان مع إكسدة مرقتي فأفتى رحمه الله تعالى لأن كل ذلك لا يصدق. الصائم وكذلك توقع بجميع أنواعها سفينت في الوريد أو في العضل أو تحت الجلد الجيل بجتاد مرضى السكر أو, أو عن طريق الضغة الحظنة الشرعية كل هذا لا يفتق الصائم وما كان ربوك نسية الأشياء التي كانت معمول بها في مجتمع الصحراء والثلاث الأول رضي الله تعالى عنهم ولم يأتي نص من كتاب ولا من سنت ولا إجماع ولا فياز صحيح يثبت إفطار الصائم لمدة هذه الأشياء فالأرض بقاء مكان على مكان ولم وصيان ثابت بيقين فلا نكتره إلا يقين من نفس أو إجمعه تمام من الأمر؟ طب المسألة رقم خصوصية ومسألة في كلها فيها نظر وراضح أن كل هذه المذكورات لا تفسر الصائم وهذا يشير يرشيل الإسلام رحمه الله تعالى وإن المسألة للبصطات المغلق خلق عشرين من مجموع الفتاوى وإن استقاء عمدا فعليه الخضار قالت المهدف أجمعا أهل العلم على إطار صوم من استقاء عمدا لماذا رأى أبو غريرة؟ أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القير فليس عليه قضاء في غلما ها؟ لكن مواصلاته ده شوية ملجع وأمسك عن الصيام أمسك, أمسك, أمسك الصيام حتى عن الطعام حتى آسل دروس يقول من ذرعه القير فليس عليه قضاء ومن ابتقاء عمدا فليقضي وده في الصحر الشيخ الأباني رحم الله تعالى ما قال وإن ثم بيده فأنزل أفضل لأنه انزل عن مباشرة أشبه بالجمله ولو قبل أو لمس او انذا فجدت صوره لذلك هي ما قلت لو قبل أو لمس فانذا ما فهمت يعني كده ان لأن القبله بمقصد حركه مقتره واللمس بمقصد هنا تمثل باتفاق ليس بمقصد الاتفاق فظن الله من قال يقول ولو قبل أو لمس فانذا وما بيه معروف لو سخيل الماء الرقيق الذي ننجل من القبل عنده إثارة الشهوه أو انتصاد الذكر قال وللقبل أو لمس أو أمدع فتد طوبه لذلك تمام وهذا فيه إيه لذعب الأهل العلم والأجبى بالصواب أن إيه لا يفتد بالإمذاء حتى مع قفل التقبيل أما إذا أمن فإنه يفتد بغير خلاف عن الناس إن أمن بالقبلة أو أمن بالنمس والضبن ونحو هذا يعني إيه أفتر بغير خلاف عن الناس وإن أمزى أفضل عند إمامنا حنفنا لأنه خالد تتخذله الشهوة فإذا انضم إلى المباشرة أفضل كالمديد وهذا في نظر وإن الراجح أنه لا يفضل بالمديد وإن قبل وإن يعني انتشر بالإمكان مسألة وإن لم ينزل لم يفسد صومه لما روى ابن عمر قال كنت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما شوفنا عمر ذا عمر من ذراعة عمر ده عمر, عمر. عمر. شوفنا عمر بيقول عمر قال قلت يا رسول الله صنعت اليوم الأمر عظيما قبلت وأنا صار قال رسول الله أرأيت لو تمضمت من إناء وأنت صار ما تقول تقول لا باء إشهاد ما تمضمض تقول ما يساني رشحات قال فنه يعني ثمن فقيرا والذي تقدم القياس منهم صلى الله عليه وسلم الفياس بعدم فارق شبه القبلة بالمضمضه لكونها لخونها من مقدمات الشهوة والمضمضه إلا أن معها نزول من الماء لم تفتر لذلك القبلة إلا أن يكن معها إنزار أو إنزار من حجارك فلا تفتر مسألة إن حجم في الحجامة الآن مشهورة الآن تقول إنس اللي هي سحر الدم هو اللي أنب الحجامة الواحد تام أو احتجم واحد عمل الحجامة إنهجم أو الثامج احتجم عامدا ذاكرا لصوميه فتن صومه هذه من مفرد المذهب وجمهور آه الإلمة لأن الحجامة لا تغسر أقصى وإنما غاية ما وما فيها الكراهه لمن يرد عليه الضعف بنزول كم لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحادم والمحجوم والأشبه أن هذا الحديث منسوخ رواه عن النبي أحد وعشر نفسا قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان ثوباد مولى رسول الله وشدد أمسحب المشهور بنتاحف قلنا ولا ولا ولا المدى في الصحة إنما المدى في العمل بما إلى الآن لأنه قد روى النسائي وغلوب السفيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حجامة والبطل ما نهى عن حجامة والوصال الصائم ولن يحرمهما نهى عن حجامة والبطل والوال والودي وال... وال... نهى عن حجامة والوصال <تصفيق> ونفيك <والأسياد. تصفيق> اللهم ما عن الحدامة والوصال للصالم ولم يحرمهما لقاء على أصابعه ما هي هذه كرامة الدين لمصلحة الصالم حتى لشقة المسجد تمام وقيل لأنس والأثر بالبخاري أكنت تكررون الحدامة للصالم على هذا الرجل قال لا إلا من أجل الضار هذا بسارة سنة جريمة الصحب أكنتم تكررون الحدامة للصالم على هذا الرجل قال لا إلا من أجل الضار وضح الأمر قال الإمام الحاجم رحمه الله قد علمنا سرحة حديث أفطر الحاجم والمحجوم وعلمنا ما قال الأمصح عن النبيب الخلم أنه أرض حضر في الحجامة بالفضل وحقصة لا تكون إلا بعد عديمة فعلمنا بذلك أن حريب أفطر الحاجم والمحجوم فالسوء وضح الأمر يبقى الذي تقلع عليه الأمر والراجة من هذه المسألة ما عليها جمهور أهل العلم من أن الحجامة و الحدامة سركت لفاعل أو هو الذي يفعل أو هو اللي يفعل منه الدم أو اللي يفعل منه الدم من الناس يعني الحديث الحقيمة منسوخ وغير ما ورد فيه عن السلام إنما كان بكراهة التردي خشية الضعف الوالد بعد نزول الدم بيقول لنا فإن فعل شيئا من هذا كل المخصرات اللي عدت دي ناتيا لم يرسوا الصوم فإن فعل شيئا من هذه المخصرات المنكوعة ناتيا لم يرسوا الصوم لما روى أبو غريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم أو شرب نفيا فليتم صومه فإنما عطانه الله وسقه عليه وفي لغض إذا أكل أحدكم أو شرب نفيا فلا يفتر فإنما وردكم ردقه الله فنقص على الأجل والشرب وقفنا عليه سائر ما لكرنا طيب إن فعله مكرها لم يفتر لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه الخضاء فنقيص عليه ما عداه لأن ذرع القهد إكراه رأي من ذات الإنسان مش عارف يدفعه هو بحول حصه والإكراه والقهد بيخرج بالعقل فأشفى زياد المثال من أكراه على الطعام أو جرى الطعام إيه؟ يعني إدخله بسمه وإن طار إلى حقيه دباب أو غبار طريق أو نطالد دبيق ونحن هذا لم يفسد صومه لأنه لا يمكن التحرز منه أشفى البيض وانت مضمضة او استنشفة فوصل الى حالته ناء لم يرسل صوته لانه وصل لغير احتياله اشبه الغباب الدافل حسنا وان فكر فانزل لم يرسل صوته اشبه الاحتلال لانه خارج من غير احتياله يعني جاء فكر الوقت يجمع على الهن فامتشر فانزل من غير ما اي اي حاج وده ناجد ولكن بيحصل في بعض منه من عندهم مثلا إيه يعني إيه شدة بالفقوله والفصوبيه بيحصل عنده ما بقى شيء كده مجرد نفكر في مرأ في م من غير ما تدخل بأي لا ينط بيدو ولا يتحرك ولا يضغط على فرد أي حد ينزل من فهذا بالتأكيد مجرد أشبه الاحتلال لأنه حصل بغير اختياره فلا يسترد مثلاً وانقطر قط في إحلاله ذكر يعني انقطر قط في إحلاله شيء لم يفسد فوضه يعني فران نوها عمل عليه من عليك من قبل إيه الفرز الذكر وادخل في في القناة البولية من طريق الإيه بالعكس إلى المثالة مثلا من هل يصل الصوم ولا يصل الصوم بذلك بيقول ليه بقى دعالينه لأنها لا تنتهي إلى الجوف المثالة المثالة حتى وإن كانت إلى جوف المثالة صحيح إن شاء الله ولا تخصص الصفار يقول لأن ما يصل إلى المثالة لا يصل إلى الجوف بلا من فد بينهما مسألة وإن احتلم لم يصل صومه بغير خلاف يعلن لأنه يفرض من غير اختيار. سواء كان هو أحتام ليه وأصبح جنوب أو نام بالنهار واحتلم وهو نائم سامو صميم باتفاقه لا خلاف في هذا عور عليه. مسألة وإن ذرع والقيل لم يمس الصوم لحديث أنه غير المدّفور. مسألة من أكل ذن يضن يذن ليلا ثبانا نهارا فعليه قضاء. أكل ذن ليلا ثبانا نهارا من هو أين النوم سكن مسلس سكن ها. يظنه ايه لسه اللي فابتنى بالنساعة مثلا كانت ستة ونصف صبحا والدنيا مغيمة والنور مقطوع فمش شيء تمام يقول لي ماروني عن حنظارة قال كنا بالمدينة في رمضان فافطر بعض الناس ثم طلعت الشمس فقال عمر من افطر فليقضي يوما مكانه هذا لم ينقذ راهض الرزاق وتعيد وصول كما في فتح البايد لكن هذا يحتاج النظر الى ايه الى الزايد ولانه اكل ذاكرا مختارا فافطره كما لو أكل ظنه من شعبان فبنى من رمضان ثلاثين من برد فمن أكل ظنه ليلا فبانى نهارا فعليه القضاء الصحيح إنه إذا أخطأ في هذا أنه لا قضاء عليه ما تألم ومن أكل شاكا في طروع الفجر لم يشد صومه لأن الأطل بخاء الليل وإن كان شاكا في غروب الشمس فعليه قضاء لأن الأطل بقاء النهار واختار شيخ الكامل الثانية ألا قضاء في الصورتين من أكل شهاد كامل في بقاء الليل ها ثم بان النهار وهو بيأكل يعني بان في حقيقة الأمر ومعرفش سيامه صحيح لأنه لم يتعدى نفس المتقلة اليوم غريم وكلام من كده أو ينشيطه ومصاينين وما في الساعات ولا النبهات ولا دوادي ولا كلام من كده ولا نتيجة ضبط الوقت ولا حتى الشمس بينه فأسطلوا بالتحدي جدا بعد الوقت يجي ساعتين وخلاص بان أن العمر لسه مازال فيه إيه أو الوقت مازال فيه يعني ما يجب الإنسان لم لم ولم يذكر قيامهم على الصورتين ولا في ارشيف الكتاب رقم الله هذه الذي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صراحه خلصت الصيام